موقع رياض القرآن يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا نفخ في الصور لفخة واحدة وحملت الأوض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانفقا وشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تقفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاو مقرؤوا كتابيا إني ظلمت أني ملاق حسابيا فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا وشربوا هنيا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأنت كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم موت كتابي ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليا، هلك عني سلطاني خذوه فغلوا ثم الجحيم صلوا ثم في سلسلة ذرعها سبعون دراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من وسعين لا يأكله إلا الخاطرون فلا قسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم نقطعنا منه الوتي حاجزين وإن وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُم مُكْذِبِينَ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقُ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِإِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ قدمت لكم هذه التلاوة. من فريق جوال الخير